وَذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوَانَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهٍ رَتِينَ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا 114. واتلفوا من بعد ما جاءهم البينات 115. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تسكرون <تصفيق> وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم في اللهم نسلوها عليك ذل حق وما الله يريد بالمل للعالمين